بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أجمعين بسم اجمعين ل ل الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله ه رحمه عن عن هشام بن عروة عن أبيه مالك عروة يحيى وحدثني بن عن عن بن عن عن عبيد عائشة ز النبي صلى الله صلى عليه ل و س أن رسول الله صلى الله ل ه وسلم قال فليصلي ل ل مر أبا بكر ا س فقالت ع ا ئ ش ة إ ن أ ب ا بكر ي اذا رسول الله إ قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل ي للناس قال مر أ ب ا بكر فليصل ي للناس قالت ع ا ئ ش ة فقلت لحفصه قولي له إ ن أ ب ا بكر إ ذ ا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل ي للناس ففعلت حفصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن كن لانتن صواحب يوسف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 هذا لنعلم هذا الذي أ ش ا ر إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغنا في الحديث عن يوسف عليه السلام إ ل ى أ ن طرحه ا إ خ و ت ه في غيابات الجب ورجعوا إ ل ى أ ب ي ه م وفعلوا ما فعلوا مما ذكره ا ل ق ر آ ن الكريم وبيناه في المجلس الماضي يوسف عليه السلام في الجب في قعره في غياباته ينتظر موعود الله بالفرج وجاء الفرج جاءت ق ا ف ل ة فمرت قريبا من البئر ف أ ر س ل و ا من يستقي لهم فذهب يستقي فلما أ ر س ل الدلو تعلق فيه يوسف عليه السلام فكان ينتظر ماء ف إ ذ ا به بغلام وهو أ ع ظ ا م ع ا ئ د ة عليه من الماء قال ربنا وجاءت س ي ا ر ة ق ا ف ل ة ف أ ر س ل و ا واردهم هذا الذي ي س ت ق ل ه م فادلواه قال يا بشرى يا هذا غلام لكن استبشاره بالغلام لا من حيث كونه غلاما لكن من حيث ما سيجنيه إ ذ ا بعه و إ ذ ا قالوا أ س ر ه ب ض ا ع ة و أ س ر و ا في أ ن ف س ه م أ ن يجعلوه ب ض ا ع ة فيبيعوه وكانوا فيه من الزاهدين و أ س ر و ه ب ض ا ع ة والله علم بما يعملون وشاروه بثمن بخس شاروه باعوه بثمن قليل دراهم م ع د و د ة وكانوا فيه من الزاهدين وهذا يفهم ل أ ن الذي يلتقط شيئا لا يبالي ب أ ي ثمن بعه ا ل أ ن كل ذلك عنده ربح فهو لم ينفق فيه دينارا ولا درهما دي هذه ق ض ي ة اولى ل أ و ا ل ق ض ي ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه يخاف أ ن ي أ ت ي ه إ ن س ا ن فيقول له هذا الشيء الذي بيدك ل ي ف ينتزعه من يده فلذلك يريد أ ن يبيع يبيعه ل أ و ل مشترين فلذلك ب ا ع يوسف من أ و ل مشتر ب أ و ك س ا ل أ ث م ا ن لكن الذي اشتراه في مصر هو عزيزها وزيرها وكانت الخزائن كلها تحت يده وذلك لما يريد الله تهيئه ليوسف عليه السلام ولما اشتراه استوصى به خيرا وامر زوجه أ ن تحسن مثواه وقال الذي اشتراه من مصر ل ا م ر أ ت ه أ ك ر م ي مثواه و أ ح س ن ي مقامه أ ح س ن ي م ن ز ل ة عسى أ ن ينفعنا أ و نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في ا ل أ ر ض ولنعلمه من ت أ و ي ل الاحاديث والله غالب على أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا هيا له أ س ب ا ب ا لا يهتدي إ ل ي ه ا أ ك ث ر الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ولما بلغ أ ش د ه واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيت ه ا هذه م ح ن ة ج د ي د ة يوسف عليه السلام يدخل م ح ن ة تلو م ح ن ة لكن هذا كله كما ذكرت لكم لما رتبه الله له مما لا يبلغه من أ ق ص ر طرق إ ل ا بتلك المحال اذا ه إ ذ قيل امرأة, العزيز امراه عزيز مصر هذا يفهم منه النفوذ ويفهم منه الاقتدار ويفهم منه ش د ة البطش ثم هي في تمام الجمال وفي كمال ا ل غ ن ا ء وفي المقام السامق ثم هي ا ل ر ا غ ب ة ا ل ب ا ذ ل ة ا ل م ت ع ر ض ة راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت ا ل أ ب و ا ب عليها وعليه وصرحت بما لا يليق بمقامه ولا بحاله فقالت هيت لك هيت لك أ س ر ي ع و أ ق ب ل لا تجئني على وجه البطء جئني على وجه ا ل س ر ع ة هيت لك وهذا الحرف فيه قراءات ولكن كلها تعود إ ل ى اختلاف ا ل ل غ ة إ ل ا في قراءتي ه ئ ت لك ت ه ي ئ ت لك ت ه ي ئ ت لك هيت لك أ س ر ع قال معاذ الله قال معاذ الله أ ع و ذ بالله الجاء الى الله احتمي بالله من هذا الذي ت س أ ل ن ي إ ن ه ربي ض م ر يعود على الله تعالى على الله محتمل إ ن ه الله ربي أ ح س ن إ ل ي بحيث وضعني في بيت عزيز مصر فكيف أ ق ا ب ل إ ح س ا ن ه بهذه الفاحشه ربي أ ح س ن إ ن ه ربي أ ح س ن مثواي أ و إ ن ه ربي أ ي زوجك سيدي أ ح س ن مثواي وقال لك أ ك ر م ي مثواي فكيف يحسن أ ن أ ق ا ب ل إ ح س ا ن ه إ ل ي بخيانه أ ه ل ه إنه ثم هذا ظ ل م والظالم لا يفلح انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة قد يفهم من ظاهرها أ ن يوسف عليه السلام هم ب أ ن ي ف ع ل مع ا م ر أ ة العزيز مثل ما همت هي أ ن ت ف ع ل معه ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه هذا الموضع اختلفت فيه أ ق و ا ل المفسرين اختلافا عظيما وطا وكثر فيه كلامهم وطالت ذيوله طولا وحاصل كلامهم أ ن منهم ط ا ئ ف ة وهم ا ل أ ك ث ر و ن يقولون إ ن يوسف هم بها بمثل ما همت هي به منه و ط ا ئ ف ة قالت هم بها أ و ل تهم ه ب ا فقالت هم بها أ ي تمناها ز و ج ة له وهذا بعيد لم ا سيتلو وهؤلاء الذين قالوا إ ن هذا الهم يعني على ظاهره وقد ح ص ل منه الهم كما حصل منها هي اختلفوا في هذا البرهان ولقد همت به و أ ه م بها لولا ان ر أ ى برهان ربه ما هذا البرهان الذي راه فصرفه عن همه الذي هم به قالوا ر أ ى س و ر ة يعقوب عليه السلام ينظر إ ل ي ه وهو يعض على إ ص ب ع ه ك أ ن ه يقول ماذا وقالت ا طائفه بل ل رأى يعقوب ي بل راى س و ر ة سيده العزيز وراى الباب و ق ا ل ا ل ط ا ئ ف ة بن برهان هو أ ن ه ر أ ى في السقف مكتوبا قوله سبحانه ولا ت ق ر ب ا ل ز ن ا إ ن ه كان ف ا ح ش ة وساء سبيلا وقيل غير هذا وهذا حاصل قول أ ص ح ا ب هذا المذهب أ ن يوسف عليه السلام حصل منه الهم بما لا ينبغي إ ل ى أ ن زجره عنه زاجر وصرفه عنه صارف وهو رؤيته البرهان من ربه وذكروا عن ر و ا ي ة ك ث ي ر ة عن ط ا ئ ف ة من علماء السلف حتى ذكروا أ ن ه ا استلقت له وانه أ ن ه حل س ر و و ي له أ قعد ا منها مقعد الرجل من أ ه ل ه ثم ر أ ى البرهان فانصرف عن ذلك والآثار عن هذا عن والاثار في هذا م ر و ي ة في تفسير الطبري وفي تفسير ابن أ ب ي حاتم وهي مذكوره عند ابن ا ل منذر وعند ابن أ ب ي ش ي ب ة وعند عبد الرزاق وعند غيرهم وهي ك ث ي ر ة هذا حاصلها لا داعي, بذكرها, يعني هنا لا داعي أن بمجلسنا بذكرها ونحن لا نميل إ ل ى هذا ا ل ر أ ي ولا نراه مع إ ج ل ا ل ن ا من ذهب إ ل ي ه من آ ئ م ة التفسير وسنذكر سببا اختيارنا هذا اعلموا أ و ل ا أ ن هذا المنقول عن أ ئ م ة السلف قسمان قسم لم يصح عن من ذكر عنه م ا ل أ س ا ن ي د إ ل ي ه م ض ع ي ف ة فهذا هذا القسم هذا لا نتحدث عنه ولا نتكلف الجواب عنه فقد كفيناه وقسم آ خ ر صح سنده إ ل ى من ذكر عنه وهذا الذي صح سنده إ لم ى ا ذكر عنه لم يرفع منه إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا قليل فالظاهر وهو ما رجحه بعض أ ئ م ة أ ب ي التفسير منهم الشيخ ا ل أ م ي ن الشنقيطي رحمه الله عليه ف ا ل ظ ا مما ه أنه ر ت ل ذ ي نقول الذي ن ر أ ه ان يوسف عليه السلام لم يحصل منه هم بما لا ينبغي البته و إ ن م ا الهم حصل منها هي أ م ا هو فلا وهذا الذي نفهمه من النظم ا ل ق ر آ ن ي وانتبهوا إ ل ى هذا الذي س أ ذ ك ر ه لكم قال ربنا ولقد همت به وهنا قف هذا وقد ل همت به لا خلاف في كون الهم حصل منها وهم بها لولا ان راى برهان ربه وقفنا إ ذ ن ا ل ج م ل ة وقد ل همت به وقف و ه ما ب ه لولا وقف برهان أن رأى ربه وقف. ما معنى ا م هذا الكلام الذي يفك لكم هذا ا ل إ ش ك ا ل هو قول ربنا لولا ما هي لولا لولا في ل غ ة العرب ما هي يقولون لك يا محمد محمد بابا رحمه الله عليه لولا ا لتي للي بتي دا ح ر ف تفيد لتي لوي تي لوي همتنا عن لوجود لولا يجي ء ب ع د ه ا ج م ل ت ا ن ت ق و ل مثلا لولا نبح الكلب لدخل ا ل ل ص لولا نبح الكلب ج م ل ة الولا أ لدخل ا ل ل ص ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة لولا مذات ا ع ن ي تعني أ ن ما بعد ما بعدها ممتنع لوجود ما بعدها لولا التي للابتداء حرف تفيد لتلو ي تلوها ي لما بعد ما بعدها امتناعا لوجود تلوها ي ما معنى هذا الكلام يعني لولا قلت لكم بعدها جملتان ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة م م ت ن ع ة لم تحصل لوجود ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى لولا نبح الكلب لدى خ ل ص ما الممتنع ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة ما هي ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة دخول ا ل ل ل ا ل ل لدخل اللس ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة م م ت ن ع ة لوجود ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى وهي نبح الكلب قال الشافعي رحمه الله لولا مالك وسفيان لذهب العلم من الحجاز جملتان لولا مالك وسفيان أ ي وجود مالك وسفيان ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى لا ذهب العلم من الحجاز هل حصل ذ ه ب العلم ا ل ح ج ا ز ا ل ج م ل ة الثانيه ممتنعه لماذا لوجود ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى وهي مالك وسفيان وكذلك نقول هنا وَلَقَدَ وهم بِهَا لو لولا بها برهان برهان ربه لهم بها هل حصل منه الهم؟ الجملة الجملة ما لا الثانية حصل أن رأى كأن أن رأى تقدير هي؟ شوف انتبهوا لولا أ ن ر أ ى برهان ربه هذه ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى ل هم بها ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة ف ا ل ث ا ن ي ة م م ت ن ع ة لوجود ا ل أ و ل ى الهم لم يحصل لوجود ر ؤ ي ة البرهان واضح هذا الكلام إ ذ ن هذا الذي نفهمه من من, من ل غ ة ا ل ق ر آ ن من نظم ا ل ق ر آ ن ولا يضرنا هنا ما ا ع ت ا ر د به ابن جرير رحمه الله ولا ابن ع ط ي ة رحمه الله و ل غيرهما من قولهم إ ن جواب لولا لا يتقدم لولا يعني أ ن ت يمكنك أ ن تقول لولا نبح الكلب لدخل اللص لكنك لا يمكن أ ن تقول دخل اللص لولا ان نبح الكلب مفهوم؟ يقولون لك جواب لولا لا يتقدمها ولذلك هم قالوا ومن زعم أ ن ه تقدمها فقد وقد خلف ا ل ع ر ب ي ة وكذا هذا الذي ذكروه غير صحيح ل أ ن أ و ل ا هذه م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين اي النحو اهل ا ل ك و ف ة وبعض أ ئ م ه ا ا ل ب ص ر ة يجيزون تقدم الجواب على ل و ل ا فيجيزون أ ن يقال دخل اللس لولا الكلب أنبح الكل. يجيزونه هذا عندهم يجري على سنن العرب في تكلمهم ووضح هذا فهذا هذا كلام اتباع المذهب فنقول لا يكفي إشكال على فنقول أصلا أصلا وعلى اتباع مذهبي اكثر اي ل ب ص ر ة و أ ن هذا لا يجوز ف إ ن ن ا نقول الجواب مقدر جواب لولا مقدر دل عليه ما قبله يعني هي الثانية وهي مقدرة غير على فإننا نقول أن برهان نفهم نحن القول لولا لهم جملة الجواب نقول رأى هذا وهم بها ربه بها مقدرة موجودة ولولا وهم ل ل و و ا بها لولا ان راى برهان ربه هل ه الهم بها التي زدناها هي جواب لولا كيف عرفنا كيف ع انه مقدر دلت عليه ا ل ج م ل ة التي قبل ل و ل ا فما قبل ل و ل ا على هذا القول دليل الجواب وليس الجواب وعلى كل فالهم لم يحصل بناء على هذه ل و ل ا هذا توجيه ا ل آ ي ة على هذا القول من ج ه ة ا ل ع ر ب ي ة وسنبين لكم احتجاجنا على هذا, على هذا, على هذا القول ب أ د ل ة ظ ا ه ر ة إ ن شاء الله كل الظهور ي ع ل م و ا ان ب ر أ ة يوسف شهد ا عليها شهداء عدول وشاهد فاسق اعترف ب ب ر ا ء ة يوسف يوسف عليه السلام اعترف ببراءته لنفسه وشهد بذلك ا م ر ا ة العزيز نفسها وشهد ب ب ر ا ء ة يوسف عليه السلام زوجها وشهد بها الشاهد ب أ ه ل ه ا وشهد بها ا ل ن س و ة وشهد بها الله رب العالمين وشهد بها إ ب ل ي س هؤلاء كلهم شهدوا على ب ر ا ء ة يوسف يوسف عليه السلام أ ق ر ببراءه نفسه وذلك حين يقول ربنا هي راوذتني نفسي وذلك حين ي وذلك عن قال و ل ر ب ن ق ا رب ي السجن أ ح ب إ ل ي مما يدعونني إ ل ي ه هذا اعتراف منه أ ن ه بريء وما وقع منه هم ولا ما يقاربه شهد بذلك ا م ر أ ة العزيز نفسها وذلك حين يقول ربنا ولقد ا راودته عن نفسه فاستعصم وذلك حين يقول ربنا أ ي ض ا قالت ا م ر أ ة العزيز ا ل آ ن ح س ح ص الحق أ ن ا راوه عن نفسه و إ ن ه ل من الصادقين شهد بذلك زوجها وذلك حين يقول ربنا قال إ ن ه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف أ ع ر ض عن هذا و ا س ت غ ف ر ي ذنبك إ ن ك كنت من الخاطئين ان لو حصل من وهم كانت تنفرد هي باللوم سيقال له انت أ ي ض ا كذا وشهد ب ب ر ا ء ة يوسف عليه السلام ا ل ن س و ة وقال ن س و ة في ا ل م د ي ن ة ا م ر أ ة العزيز تراود فتاه عن نفسه هي تراود لما س أ ل ه ن الملك قال ما خطبكن اذا ر ا و ت ن ا يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء ولو كان هم لكان هذا سوءا وشهد بذلك الشهد من أ ه ل ه ا وشهد شاهد من آ ل ه ا ان كان قميصه قدم ن قبل فصدقته من ا ل ك ذ ب ي ن و إ ن كان قميصه قدم ن دبر فكذبته من الصادقين فلما ر أ ى قميصه قدم من دبر قال إ ن ه م كذبكم ا الشاهد قيل هو طفل صغير وقيل هو هو صغير ص ي في أنتقه الله مهده و ل ا الله الله ذكر ذلك رسول من وسلم عن صلى عليه ضعيف فهو أ ن ه صغير هذا وضعيف المرفوع منه عين النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف والحاصل نقول كما قال ا ل ق ر آ ن وشهد ا شهد مئه لا يضرنا ان كان صغيرا أ و كبيرا وشهد ا بذلك ربنا سبحانه قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إ ن ه من عبادنا المخلصين المصطفين جرى عليه الاجتباء والاصطفاء فكيف يتطرق إ ل ي ن ا وشهد بذلك إ ب ل ي س قال فبعزتك لاغوينهم أ ج م ع ي ن إ ل ا عبادك منهم المخلصين فابليس يقر أ ن ه لا يستطيع إ غ و ا ء المخلصين ويوسف عليه السلام منهم بنص ا ل ق ر آ ن إ ن ه من عباد المخلصين فهذه كلها شهادات ب ب ر ا ء ة يوسف من هذا الهم زيد على هذا كله الذي ذكرت ز ي د عليه أ ن يوسف عليه السلام ممن قال الله عز وجل فيهم واجتبيناهم وهديناهم إ ل ى صراط ا ل مستقيم قال ربنا سبحانه قبل ذلك ووهبنا له إ س ح اسحاق ق ويعقوب ووهبنا له إلي إبراهيم ووهبنا له له ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا اواياحيا وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل والياس اوا يونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم فيوسف منهم قيل ف ي م اجتبيناهم وهديناهم يوسف عليه السلام ممن قيل فيهم وكل من الصالحين هو يوسف عليه ا يوسف عليه السلام ممن قال ي فيهم ن ا العالمين على ي و س فيهم ا ا ل ل س ممن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م عليهم السلام ف أ ن ا أ س ا ئ ل ك م من كانت هذه صفته من ك ان ت هذه ح ل يخص ت ه أن ي بالاجتباء وبالاهتداء و أ ن ينص أ ن ه من المخلصين و أ ن ه من الصالحين و أ ن ه م ن يفضل على العالمين و أ ن ه ممن ن أ خ ب ر ب أ ن ه من المهتدين و أ ن ه على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بهداه فيسلب عنه هذه الحلى وهذه الصفات كيف يسلب عنه هذا كله ثم إ ن ه كثير م ئ ة التفسير أ خ ا ف ل و عن آ ي ة هي نبراس تضيء مواضع ا ل إ ش ك ا ل في ا ل ق ص ة ربنا سبحانه قبل أ ن يذكر هذه ا ل ق ص ة كلها ذكر آ ي ة و ا ح د ة هذه ا ل آ ي ة ك أ ن ه ا هي ا ل ق ا ع د ة التي يجب أ ن يفهم على ض و ء ه ا ا ل ق ص ة التي ت أ ت ي إ ذ ا حصل لك ا ل إ ش ك ا ل والانبهام في مواضع من ا ل ق ص ة اذكر ا ل آ ي ة النبراس تضيء لك وهي قول ربنا و ل م اتيناه بَلَغَ أَشُدَّهُ و ا س و ى ت حكما وعلما ً وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيته عن نفسه ثم مت بدأ ذكر القصة, متى ذكر القصة؟ متى وقع ذكرها؟ ا ل ق ص ة كلها إ ن م ا وقعت بعد أ ن قال الله ولما بلغ اشده ّ واستوى اتيناه حكما وعلما ً وكذلك نجزي المحسنين افهم ما سياتي على ضوء هذه ا ل آ ي ة ولا تفسرها بما يخالف هذه الايه هل... آ ي ة ك أ ن ه القاعدة لفهمها الله و س ف أتىه ا ل ل الحكم والعلم لماذا لقاء إ ح س ا ن ه جزاء على إ ح س ا ن ه وكذلك نجزي المحسنين و ا ل إ ح س ا ن عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك ف إ ذ ا لم يكن ا ل أ ن ب ي ا ء هم أ ه ل التمكين في هذا المقام فمن يكون محسن وهو محسنون قبل أ ن ت ب د أ هذه ا ل ق ص ة فكيف يقع منه ذ ا الذي ذ ك ر و ا كيف يتصور هذا الذي وصف ه ذ اوتي الذي أ الحكم والعلم ووصف ب أ ن ه المحسنين كيف يطاوع ا م ر أ ة ك ا ف ر ة ع د ي م ة الدين مترفه ا الدنيا طوع ايات الشيطان مبتلاه م ش غ و ف ة كيف يطاوعها في بلوغ ارابها حتى ينتهي, ينتهي به الحال إ ل ى ما ذكروه من حل السراويل والقعود بين الرجلين حتى يصرفه عنه الصارف ويزجره عنه السجير كيف يكون هذا لمن وصف بهذه الصفات ثم إ ن هذه ا ل ق ص ة كلها تصيح أنا لا, ليست تصرح بل تنادي بصون عرض يوسف عليه السلام تنادي به اقرا قوله ل تعالى وراودته فنسب ا ل م ر ا و د ة لها ولم ينسب إ ل ى يوسف م ش ا ر ك ة فيها لا بقيه ولا بكثير وراودته هي قبل ما نوصل هذا الشيء قد يقول من, من, من ذكرنا من أ ص ح ا ب المذهب ا ل آ خ ر قد يقولون نحن عندما قلنا كيف يتصور أ ن أن يكون هذا الذي وصف و رقي إ ل ى مقامه ا ل إ ح س ا ن ووصف ب أ ن ه أ و ت ي ا ل ح ك م ة والعلم و أ ن ه وقع للاجتباء و ا ل ا س ت ف ا ء والاختيار كيف ينزل عن هذا كله إ ل ى أ ن يبلغ به الحال ما ذكروه ح ا ش والطيبات ل والله ه للطيبين والطيبون الطيبات فلا يمكن أ ن من اوتي العلم والحكم ورقي مقام ا ل إ ح س ا ن أ ن يدخل في خسيس الله السقطات وراذيل الصفات إ ن م ا يدخل في ذلك الجاهل المسلوب قد يقول أ ص ح ا ب المذهب ا ل آ خ ر نحن لم نزعم أ ن ا ل أ م ر بلغ هذا الحد والجواب أ ن ن ا نعم نقول إ ن ك م لا تزعمون أ ن ا ل أ م ر بلغ إ ل ى هذا الحد ولكنكم ل ذكرتم مقدمات خ ب ي ث ة وذكرتم مبادئ ق ب ي ح ة وذكرتم أ ك و ا ن م ح ر م ة وذكرتم ه ت ك أ س ت ر ي م ح ت ر م ة هل يجوز إ ج ا ب ة ا ل م ر ا و د ة هل يجوز إ ع م ا ل الخطا إ ل ى ما ذكرتم من حل السراويل والقعود في, في ذلك الموضوع هل يجوز هذا كله ثم إ ن ي قلت لكم إ ن ا ل ق ص ة كلها بما ذكرها ربنا في كتابه م ص ر ح ة م ن ا د ي ة ص ا ر خ ة بصون عرض يوسف عليه السلام وراودته فنسب ا ل م ر ا و د ة لها فقط وغلقت ا ل أ ب و ا ب فنسب تغليق ا ل أ ب و ا ب عليه وعليها فقط لها هي فقط ولم ينسب إ ل ى يوسف عليه السلام قليلا ولا كثيرا وقالت هيت لك ففضحت نفسها وخلعت اعذارها وصرحت أ ش د ت ص ر ي ح لا ص ر ا ح ة أ ب ع د من هذا أو أكثر من هذا ومع ذلك ما الذي كان من يوسف م ا ع ا د الله بمجرد أ ن قالت هيث لك قال م ا ع ا د الله لم يذكر ربنا أ ن ه تلك ولا ت ب ا ط أ ولا فكر ولا قال قد, قد ترفض الشيء وقد ترده ولكن قد يجيء ردك بعد ت ر د د قد تقول قد أ ف ع ل ا ف ل ر هل أ م ت ن ع ثم تقول لا استغفر الله أ م ت ن ع هذا ما وقع منه شيء من هذا أ ص ل ا و إ ن م ا بمجرد أ ن ق ا ت ه ت ل ق ى ل م ا ع ا د الله فكيف يقع متى يقع الهم هل يتصور ان يقع هم من مثل هذا ثم أ ز ي د ك م شيئا أ خ ي ر ا حتى لا يبقى في نفس أ ح د ك م شك أ ن الهم والله أ ع ل م ما وقع لو وقع شيء لكان في ثنايا ا ل ق ص ة ك ا ن في حناياها ك ا ن في خلالها شيء مما يدل عليها مما من ذكر استغفار من ذكر ت و ب ة كما وقع في أ م ث ا ل هذه القصص لغيره من ا ل أ ن ب ي ا ء أ د م عليه السلام يقول ربنا سبحانه ق ا ل ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ا ل من الخاسرين فوقع استغفار فوقع ا ل ت و ب ة لما كان موجب ذلك وقع ا ل م و ج ب في وجود الاستغفار دليل على وقوع ما يستغفر منه ق ص ة نوح عليه السلام يقول ربنا سبحانه قال رب إ ن ب ن ي من أ ه ل ي و إ ن وعدك الحق و أ ن ت أ ح ك م الحاكمين قال يا نوح إ ن ه ليس من أ ه ل ك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 يونس عليه السلام يقول ربنا سبحانه إذ ذهب فظن قدر عليه فنادى في الظلمات ولقد ذ فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي فهب لي ملكا لا ينبغي لاحد بالمال استغفر لما وجد موجبه استغفار أ ي ن في ق ص ة يوسف مثل هذا لا يوجد أ ل و كان وقع هم أ م ا يعقوب واستغفار من مثل من هو يوسف منه ذ ر ي ة بعضها من بعض وما وجد؟ بل وجد في ا ل ق ص ة عكس ذلك قل ربنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إ ن ه من عبادنا المخلصين فهذا حاصل القول في هذا المقام الله أ ع ل م فاستبق الباب يوسف هاربا وهي ط ا ل ب ة ت ا ب ع ة تجره من قميصه إ ل ي ه ا حتى خ ر ق ت وقطعته تقطعا ظاهرا و أ ل ف ي سيدها لدى الباب فرامت أ ن تخرج مما م ك ر ث بحيلة قالت هذا لحنا نقول ما غ ضربني وبكاء وشكاء سبقني وشكى. يا حدي قالت ما جزاء من أ ر ا د ب أ ه ل ك سوءا فاحشه الا ان يسجن أ و عذاب أ ل ي م هنا شيء عجيب عبد مملوك يحسن اليه ويستوصى به ثم بعد ذلك يشرى اب بنظره وتطمح نفسه إ ل ى أ ن يواقعا عزيز م ص ر ا ه س ج ن أو ا ل ت ع ذ ي ب أو ي ك و ن ع ق ب ه الذي ق ت ل مثل ه ا ك و ن ع ق ب هو القتل لا, لا السجن ل ل ا ا ت ع ذ ي ب لكن هي ل م ت ق ت ر قالت أ ي سجل إ ل ا اي سجل أ و عذاب أ ل ي م لماذا ل أ ن ه ا ما زالت ر ا غ ب ة ولو قتل لفاتها ما تريده منه, ما تريده منه. وإذا كي أرادت ولكن ا أرادت كي في نفس الوقت تريد ما زالت ح ر ي ص ة على ما لم ت د ر ك فلما ر م ت ه بدائها ورامت أ ن تنسل يوسف عليه السلام ذكر ى انتصر ل نفسه بالحق قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أ ه ل ه ا إ ن كان قميصه قدم ن قبل من قدام فهذا معنى أ ن ه هو كان طالبا لها وهي ت د ا ف ع عن نفسها ففي دفاع عن نفسها قطعت قميصه قدته فصدقته من الكاذبين و إ ن كان قميصه قدم من دبر قطع من خلف هذا معنى أ ن ه كان يفر منها وكانت تتبعه تجذبه فكذبت و م ن الصديق فلما ر أ ى قميصه قد دبن د ب ن قال إ ن ه أ ي زوجها قال إ ن ه من كيدكن و إ ن كيدكن و عظيم يوسف أ ع ر ض عن هذا أ ي أ ك ت و م ه ولا تحدث به وهذا ما ليس فيه شيء ما يتحدث به ف ض ي ح ة يوسف أ ع ر ض عن هذا أ ك ت و م ه لا تخبر به واستغفر لذنبك ي إ ن ك كنت من الخاطئين لكن يريد الله تعالى أن ل ا يكتم هذا الامر و أ ن يخبر به و أ ن يشيع و أ ن يتحدث به الناس و ق ا ل ن س و ة في ا ل م د ي ن ة م ر أ ة العزيز تراود فتاه عن نفسه يتحدثن بهذا يظهرن اللوم لها تراود فتاه عن نفسه قد شاغفها حبه وقد بلغ حبها له شغاف قلبها يعني ان خ ودخل داخل ت ا ر ق وصال إ لنراها ا في ضلال مبين ان تحب عبدها وتراوده عن نفسه وتفضح نفسها وتصيعها فلما سمعت ب م ك ر ه سماه الله مكرا هل هذا قول ي ص ف ب أ ن ه مكر هذا نصيحه هذا لوم ل هذا عدل ا هذا ليس مكرا لماذا يسميه الله مكرا ل أ ن ه ن اظهرن انهن ي ل م ن ه ا ويوبخنها ولكنهن يريدن ان يرينا يوسف سمعن بحسنه وجماله ويردن و س ي ل ة ليرينه ف أ ظ ه ر ن انهن يوبخنها لتدعوهن فيرين يوسف لذلك سمى الله مكرا فلما سمعت بمكرهن أ ر س ل ت إ ل ي ه ن دعتهن إ ل ى منزلها و أ ع ت د ت لهن متكئا مجلسا فيه مفارش وفيه مخاد وفيه طعام أ ع ط ت ه ن طعاما وفيه ف ا ك ه ة تقطع بالسكاكين فلما ه ي أ ت ذلك و ج ل س ت و أ خ ذ ت كل و ا ح د ة مجلسها قال تخرج عليهن فلما ر أ ي ن أ ك ب ر ن ه اعظمنه لجماله وحسنه وقطعن ايديهن أ وهن يحسبن أ ن ه ن يقطعن الفواكه و إ ن م ا ا ل أ ي د ي التي تقطع ولا يحسن لذلك أ ل م ع قلنا حاشا لله ما هذا, هذا بشر ان هذا إ ل ا مالك كريم فلا نلومك بعد اليوم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه انظرن الى ما فعلتن ب أ ي د ي ك ن من ن ه ر ة و ا ح د ة فكيف أ ل ا م أ ن ا و أ ن ا أ ع ي ش معه في بيت قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه وامرته بالفاحشه فاستعصمت فامتنع ولئن لم, يفعل ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين كما قال أ و ل ا معاذ الله قال هنا من غير تلكؤ ولا ت ر ي ث قال رب السجن أ ح ب إ ل ي إ ذ ا كان الخيار بين السجن وهذا الذي يدعونني إ ل ي ه يعني شوفوا ا ل آ ن انتبه أ ن ا ل د ع و ة لم تصيري ا ل آ ن فقط من ا م ر أ ة العزيز كلهن يدعينه لم يقل رب السجن أ ح ب إ ل ي ه مما تدعوني هي إ ل ي ه مما يدعونني كلهن يدعونني إ ل ي ه و إ ل ا تصرف عني كيدهن ت هذا أ د ب شوفوا نبي يتبرا من حول ن ف س ي يا رب ي لا حول لي أ ن ا ضائع أ ن ا مهلوك انت اذا أ ن ت لم تصرف عن ي الكيد إ ذ ا أ ن ت لم تلجيني اليك ولم تعذني بك أ ن ا أ م ش ي اليوم فلا حول لي ولا ط ا ق ة لي إ ن م ا الحول حولك أ ن ت و ا ل ق و ة قوتك أ ن ت ف أ ن ا استعيذ بك و أ ن ا أ ل ج أ إ ل ي ك الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكمي أ الجاهل فاستجاب له ر ب فصرف عنه كيدهن إ ن ه هو السميع العليم ثم بدا لهم ا ل ع ز ي ز و ا م ر أ ت ه من بعد ما راوا د بدلهم من ا ل م ص ل ح ة أ ن يسجنوه حتى حين ل أ ن الكلام ذاع في الناس وفشاء ف ر أ و ا أ ن سجن يوسف اقطع لكلام الناس ل أ ن الناس ستقول هو فعلا ر ا ولذلك د ه نفسها ا عن و حبسوه وسجنوه و إ ل ى هنا تنتهي ق ص ة يوسف مع صواحب يوسف وهو موضع الشاهد في ا ل م و ط ع وحنقف ن هنا في ق ص ة يوسف ل ع ن ن ا نتمها إ ن شاء الله في م و ض ع في م ن ا س ب ة أ خ ر ى فهمنا صنيع صواحب يوسف عليه السلام ف م وجه الشبه بينهن وبين ع ا ئ ش ة و ح ف ص ة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ل ع ا ئ ش ة و ح ف ص ة ان كن ّ ل َ أ َ ن ْ ت ُ ن َ صواحب ََُِ يوسف ُُُ ووجه الشبه ما الذي ي ُ ر ِ د ه النبي صلى الله عليه وسلم قال الاكثرون من الشراح وجه الشبه أن أنهن ان هما أن عائشه وحفصه تدعوان الرسول صلى الله عليه وسلم الى الباطل وهو يدعوهما إ ل ى الحق هو يدعوهما الى ان يامرا ابا بكر ان يام للناس وهما يصرفنه وهما تصرفانه عن هذا و ي أ م ر ا ن ه و ي س أ ل ا ن ه أ ن ي أ م ر عمر بذلك ف ك أ ن هؤلاء ا ل ش ر ح يقولون ك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أ ن ا أ د ع و ك م الى الحق و أ ن ت م ا تدعوانني الى الباطل كما أ ن م ر أ ة العزيز كانت تدعو يوسف عليه السلام إ ل ى الباطل إ ل ى ا ل م ع ص ي ة وهو يدعوها إ ل ى ا ل ع ص م ة ولقد راودته عن نفسه ف ا س ت ع ص ى وهذا القول عندي مشكله لماذا ل أ ن لو كان هذا القول هذا هو وجه الشبه لكان الذي يخاطب به ع ا ئ ش ة فقط ولا تخاطب به حفصه ة لماذا ستخاطب ب حفصة؟ ع ا ئ ش ة هي التي رامت أ ن تصرف ا ل إ م ا م ة عن أ ب ي ه ا أ م ا ح ف ص ة ف إ ن م ا قالت ما لقنت وليس مرادها مراد عائشه ة رضي ا ل ل عنها ف إ ذ ا الكلام حقيق بعائشه ة رضي ا ل ل عنها فقط لان أ ن ه ؤ ل ء ي ق و و ل هؤلاء الشراح الذين يذهبون هذا ا ل ر أ ي يقولون إ ن ا م ر أ ة العزيز أ ظ ه ر ت أ ن ه ا تدعو ا ل ن س و ة ل إ ك ر ا م ه ن ومرادها ز ي ا د ة على ذلك أ ن يرين ا يوسف فيعذرنها في حبه و ا ل ن س و ة أ ظ ه ر ن انهن يلومنها ومرادهن ز ي ا د ة على ذلك أ ن تدعوهن ل ر ؤ ي ة يوسف و ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ظ ه ر ت أ ن أ ب ا بكر رضي الله عنه إذا ق ر أ ا ل ق ر آ ن لم يا م دمعه ولم يسمع ل ك ل البكاء ن من ا س م و رسول ا ا زيادة ألا يتشاء ا ا د ه على ذلك ل من ب أ من يقوم م في ق الله م كما أبيها هي ذكرت ذ ك عن نفسها في ا ح د ي ي ث المتفق ع قد قلت قد ق لكم ان ل فلما قال لها ت يا ب ي صلى ابا ل ل عليه وسلم ه موروا أ بكر ي فليصلي بالناس قالت يا بكرين ن بالناس إن قالت رسول الله إن أبا بكرين رجل رقيق إ ذ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن لا يملك دمعه فلو أ م ر ت غير أ ب ي بكر قالت والله ما كان بي إ ل ا ك ر ا ه ي ة أ ن يتشاءم الناس ب أ و ل من يقوم في مقام رسول الله、يحصل. قالوا فهذا هو وجه الشبه لكن هذا كما قلت لكم يشكلوا عليه هذا الذي ذكرت لكم إذا هذا هذا لماذا كان الشبه شيئا عائشة الحديث واضح؟ يعني نعم وجه غيره وتريد وحفصة فعلت لم تفعل تدخل تري في ها فلهذا لا أ ر ا ن ا هذا وجه الشبه وقيل إ ن وجه الشبه هو ا ل م ع ا و د ة و ا ل إ ل ح ا ح على تحصيل المراد كما فعلت ا م ر أ ة العزيز تلح و ي وغلقت أ وثم ه ي أ ع ا د ت ذلك مع ا ل ن س و ء هذا فقط ما ذكر لنا وكذلك ع ا ئ ش ة احفصه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم م ي وقت فهي تعيد و أ ل ق ت إ ل ى ح ف ص ة أ ن تعيد أ ي ض ا فهذه ا ل م ع ا و ذ ة و ا ل إ ل ح ا ح هي وجه الشبه في بين, بين الزوجتين النبي صلى الله عليه وسلم وصواحب يوسف وهذا القول عندي أسلام من وعلى القول رسول وليس القول وحفصة فهذا الله هذا أسلام الاعتراض حال ما الغضب كل فقط حقيقة حق عندي عائشة من من في خرج خرج و إ ن م ا يعني خرج مخرج الغضب و إ ل ا فهما من من فضلايات النساء طيبات طاهرات رضي الله عنه عنهما وعن غيرهما من أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما يقول الرجل ابنه إ ذ ا راى منه ما يغضبه يقول أ ن ت شيطان هل يريد منه أ ن ه شيطان ح ق ي ق ة يقول تعفريت تعفريت